لا في الكتاب لا تفسد في الأرض مر وتيل ولا تعلم معلوما كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا فليبكس فليبكس شديد فجاسوا خدالا الديار وكان وعدا مفعولا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 لِيَدْخُلِ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا